إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا قالوا آذنا كما من مِن شُهيدِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قِبَلٍ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لَا يَسَأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءٍ قَائِرٍ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فيأوس قنوط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 وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لَنِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّ لَهُمْ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِنْ آنَعْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ سَأَنِي أَعْرِضُ وَنأْبِ جَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَظِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هو فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ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 بسمیلو نو آئی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 والمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ عَفِيضٌ عَلَيْهِمْ اللهم حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر اما القرى لتنذر اما القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه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 يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ عَلَيكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إليك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 اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ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 فَإِذَا ذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ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 وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبَةٌ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَطْمَئِنُّونَ بِهَا وَأَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ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 إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَّ النَّرَاقِدُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورَ أَوْ يُغْرِقهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ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 وَلَمَنِ انتَصَرَ بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأرض بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ انَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ يَقولُونَ هلَل إِلَ مَ رَدّم مِ سَبِي وَتَرَاهُم يُعرَضُونَ عَلَيهَا خشِعينَ مِنَ الذُلَّ ظُرونَ مِ طَرْفٍ خَفِي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 مَا لَكُمْ مِّمَّا الْجِئْتُمْ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن دَّكِير فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا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 وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون لقد خلقنا العزيز العليم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 وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَمُ شَهَادَتُهُمْ ويسألون.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 ذالقالوا ان وجدنا اباءنا على امه و ان و ان على اثارهم مهتد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 ثيم وان على اثارهم مقتدون اولالا ولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه اباءكم قالوا ان بما ارسلتم به كافر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 وَلََّ جَأَهُمُ الْ الحَقّ قَاوا هذاَا صِحرُ وَإَِّا بِهِ كَافِرُون وَقالَاوا لَل نُِّلَ هذا الْقُرآنُ عَ رَجُل مِنَ الْقَرِْيَتَينِ عظِيم أَهُمْ يَقَسِمونَ رَحْمَةَ رَبِك حْنُقَ سَمنَا ذَيْنَهُم م عيشَتَم فيِي الحياتةِ الدُّنْيا وَرفَعنَا بعضعضَهُ فَوْوقَ بعدعْض دَجات لاتَّخذَ بعدعْضُهُم لاتَّخِدَ دعضهُم بَعضٌ درجات ليتخذ بعضهم ليتخذ بعضهم بعضا سُخْريا وَحْمَةُ رَبِّكَ خَيرُون مَِّا يَجمَعون وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبَيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ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 فَتَاءَ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ يَا لَيْتَهُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ, أنكم فِي الْعَذَابِ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 ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتررين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين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 وَلَ نَ شَاءُ لَ جَعَلن مِنكُمَّ لائِكَةَم فِيأَرض يَخُلُفُون وَإَِّهُ لعِلْمُ لِسَّاعَةِ فَلَا تَتَرَّ بِهَا وَاتَّبِعون هذاَذَا صِرةٌ مُسْتَقِيم وَلَا يَصَُّّكُمُ الشَّيطَان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 تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحذرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب فِيهَا مَا تَشْتَهيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ان المجرمين في عذاب جهنم ما خالدون لا يفتتر عنهم وهم فيه مبرسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوه يا مالك ليقضى علينا رب قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ما كشون لقد جئناكم للحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون ام يحسبون ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لديه يكتب كل ان كان للرحمان ولد فانا اول العابدين سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرَهُمْ يَقُولُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ كَأَنَّهُ لَهُمْ رَبٌّ وَلَهُمْ وَتَبارَرَكَ الذي لَهُ مُلقُ السَّماواتِ وَالْأَرضِ وَماَا بَينَهُماَا وَعِندَهُ عِلمُ السَّاعةِ وَإلَ تُررجَعون وَلَا يَمِْلكُ الذينَ يدعونَ مِنْ دُون الشَّفَاعةَ إِلَّ إِللا مَا شَيدَ بِالحَقِّ وَهُمْ يعلمون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 بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في إ أَنزََُّ في لَيلة إبارك إ أَزََّام في لََّة بباركَ إ خ مذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحبة من رب رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بيتهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويمين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 إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبَطِشُ الْبَطِشَةَ الْكُبَرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ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 وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَىٰ كُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فَذُرُوا عَيْنًا وَمَقَامًا كَرِيمًا وَنَعْمَةٍ كَانُوا فيها كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَقَدْنَا جِئْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَذَابٍ مُهِينٍ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ على الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَم قَوْمٌ تَبِعُوا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مجرمين وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ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 لَصَبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابٍ حَمِيمٍ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَ تَنْهَوْنَ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ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 وتتقبون بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَا أنزل الله مِنَ السماء من رزق فأحيا, فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيات, آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فَمَن أيَّ حديثٍ بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل afaakin athim يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَ أَفَعَلَيْهَا ثمَُّ إلَ رَبِّكُم تُبجَعون وَلَ قَدآتَ إلَ بَن إصرائِلَكِتابَابَ وَالْحُكمَ وَُّبُوَتَ وَرزَقناَاهُمْ وَرَزَ قنَاهُم مِنَ الطَّيبَاتِ وَفَلَّلهُمْ عَ العالملَمِين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 ثُمَّ اجْعَلْ على عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ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 أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً سَوَاءٌ أَمْ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى وَلِكُلِّ نَفْسٍ كَلَّ فِيمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهُمُ الْهُدَىٰ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا مَا كَانُوا حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُبِعُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ إِن كُنتُمْ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 ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم, فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا به